الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب وقال سيبوي أن ومعمولاها بدل من كم وهذا مشكل لأنه إن قدر كم معمولة ليروا لزم ما اوردناه على الفراء من إخراج كم عن صبريتها وإن قدرها معمولة لأهلكناه لازم تسلط أهلكنا على أنهم ولا يصح أن يقال أهلكنا عدم الرجوع والذي يصحح قوله عندي أن يكون مراده أنها بدل من كم وما بعدها فإن يروا مسلطة في المعنى على أن وصلتها فهذه جملة المعلقات والجملة المعلق عنها في موضع نصب بذلك المعلق حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب قال كثير وما كنت أدري قبل عزة البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي يروى بنصب موجعات بالكسر عطفا على محل قوله ملبكة ومن ثم سمي ذلك تعليقا لأن العامل ملغا في اللفظ وعامل في المحل فهو عامل لا عامل فسمي معلقا أخذا من المرأة المعلقة التي هي لا مزوجه ولا مطلقة ولهذا قال ابن الخشاب لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى والمشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولينه أولوما مصرح دائما أي مطلق من قيد حرف الجر والثاني طارة مصرح منه وتاره مقيد به وقد ذكرت منها في المقدمة عشرة أفعال أحدها أمر قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال الشاعر امرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشبي فجمع بين اللغتين الثاني استغفر قال الشاعر استغفر الله من عمدي ومن خطاي ذنبي وكل مرئ شك مؤتزر وقال الآخر استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل الثالث اختار قال الله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا وقال الشاعر وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكا فقلت البكا اشفى اذا لغليلي اي اختر من الصبر والبكا احدهما الرابع كنا بتخفيف النون تقول كنيته أبا عبد الله وبأبي عبد الله ويقال أيضا كنيته قال هي الخمر لا شك تقن الطلا كما الذئب يقنى أبا جعدتي وقال وكتنانها تقنى بأم فلان الخامس سما تقول سميته زيدا وسميته بزيد قال وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لامر قضاه الله في الناس من بدي السادس دعا بمعنى سما تقول دعوته بزيد وقال الشاعر دعتني اخاها ام عمرو ولم اكن اخاها ولم ارضع لها بلباني السابع صدق بتخفيف الدال نحو ولقد صدقكم الله وعده ثم صدقناهم الوعد وتقول صدقته في الوعد الثامن زوج تقول زوجته هندا وبهند قال الله تعالى زوجناكها وقال وزوجناهم بحور عين التاسع والعشر كال ووزن تقول كلت لزيد طعامه وكلت زيدا طعامه ووزنت لزيد ما له ووزنت زيدا ما له قال الله تعالى وإذا كالوهم أو يزنوهم يخسرون والمفعول الأول فيهما محذوف السابع ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعل وهو سبعة أحدها أعلم المنقولة بالهمزة من علم المتعدية الاثنين تقول اعلمت جيدا عمرا فاضلا الثاني أرى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية الاثنين نحو اريت جيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمى لهم حسرات عليه فالهاء والميم مفعول أول وأعمى لهم مفعول ثاني وحسرات مفعول ثالث والبواقي ما ضمن معنى أعلم وراء المذكورتين من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث تقول. أنبأت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته وكذلك تفعل في البواقع وإنما اصل هذه الخمسه أن تتعدى لاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن نحو انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائه نبئوني بعلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم وقد يحذف الحرف نحو من أنبأك هذا ثم قلت ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل وبن سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظني وغيرهم يخصه بصيغة تقول بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو معمول أو مجرور وأقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب إحداهما أنه يجوز حذف المفعولين أو أحد ما لدليل، ويمتنع ذلك لغير دليل. مثال حذفه ما لدليل قوله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أي تزعمونهم شركاء؟ كذا قدروا والأحسن عندي أن يقدر أنهم شركاء وتكون أن وصلتها سادة مسدهما بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ومثال حذف أحدهما للدليل وبقاء الآخر قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم أي بخلهم هو خيرا لهم فحذف المفعول الأول وأبقى ضمير الفصل والمفعول الثانية وقال عنطرة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي فلا تظني غيره واقعا أو كائنا فحذف المفعول الثاني ولا يجوز لك أن تقول علمت أو ظننت مقتصرا عليه من غير دليل على الأصح ولا أن تقول علمت زيدا ولا علمت قائما وتترك المفعول الأول في هذا المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل عليهما أجمع على ذلك الثانية لان العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين على لغتين فبنو سليم يجيزون ذلك مطلقا فيجوزون أن تقول قلت زيدا منطلقا وغيرهم يوجب الحكايه فيقول قلت زيد منطلق ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاثة شروط أحدها أن تكون الصيغة تقول بتاء الخطاب الثاني أن يكون مسبوقا باستفهام الثالث أن يكون الاستفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بظرف أو مجرور أو مفعول مثال المتصل قولك اتقول زيدا منطلقا، وقول الشاعر متى تقول القلص الرواسما يدنين ام قاسم وقاسمه ومثال المنفصل بالظرف قول الشاعر ابعد بعد تقول الدار جامعه شمل بهم ام تقول البعد محتوما ومثال المنفصل بالمجرور. في الدار تقول زيدا جالسا ومثال المنفصل بالمفعول قول الشاعر اجهالا تقول بني لؤي لعمر ابيك ام متجاهلين ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكايه نحو اانت تقول زيد منطلق ثم قلت باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي عشرة أحدها المصدر وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام وشرطه الا يصغر ولا يحب بالتاء نحو ضربته ضربتين أو ضربات ولا يتبع ما قبل العمل وأن يخلفه فعل مع أن أو ما وعمله منونا اقيس نحو او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ومضافا للفاعل اكثر نحو ولولا دفع الله الناس ومقرونا بال ومضافا لمفعول ذكر فاعله ضعيف واقول لما انهيت حكم الفعل بالنسبه الى الإعمال ارضفته بما يعمل عمل الفعل من الاسماء وبدأت منها بالمصدر لان الفعل مشتق منه على الصحيح واحترست بقول الجاري على الفعل من اسم المصدر فانه وان كان اسما دالا على الحدث لكنه لا يجري على الفعل وذلك نحو قولك أعطيت عطاء فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو اعطاء لأنه مستوفي لحروفه وكذلك اغتسلت غسلا بخلاف اغتسل اغتسالا وسيأتي شرح اسم المصدر بعد وأشرت بتنثيلي بضرب وإكرام إلى مثال مصدر الثلاثي وغيره ومثال ما يخلفه فعل مع أن قوله تعالى ولولا دفع الله الناس أي ولولا أن يدفع الله الناس أو أن دفع الله الناس ومثال ما يخلفه فعل مع ما قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي كما تخافون أنفسكم ومثال ما لا يخلف فعل مع أحد هذين الحرفين قولهم مررت به فإذا له صوت صوت حمار إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت أو أن يصوت أو ما يصوته لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل وإنما أردت أنك مررت به وهو في حالة تصوت ولهذا قدروا للصوت الثاني ناصبا ولم يجعلوا صوتا الأول عاملا فيه وإنما كان عمل المنون اقيسا لأنه يشبه الفعل بكونه نكرة وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن اوقع عليه ولأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضلة ونظر أن ت لما كانت ضعيفة عن العمل لم يظهر عملها غالبا إلا في منصوبها وإنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمجة ولقد غلى بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر كقول الشعر افنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواكيز أفواه الأباريق في من روى الأفواه بالرفع ويرد على هذا القول أنه يروي أيضا بالنصب فلا ضرورة في البيت وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع إليه سبيله فإن قلت فهل استدللت عليه بالآية الكريمة آية الحج قلت الصواب أنها ليست من ذلك في شيء بل الموصول في موضع جر بدل بعض من الناس أو في موضع رفع بالابتداء على أن من موصوله ضمنت معنى الشرط أو شرطية وحذف الخبر أو الجواب أي من استطاع فليحج ويؤيد الابتداء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأما الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى إذ التقدير إذاك ولله على الناس أن يحج المستطيع فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم وهذا خطأ ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع ذلك في الكلام عند أحد نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعائه الخير ومثال أعمالي الألف واللام قول الشاعر يصف شخصا بضعف الرأي والجبن ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخ الأجل ثم قلت الثاني اسم الفاعل وهو ما من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم فإن صغر أو وصف لم يعمل وإلا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا وإلا عمل إن كان حالا أو استقبالا واعتمد ولو تقديرا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف وأقول قولي مشتق من فعل فيه تجوز وحقه مشتق من مصدر فعل وقولي لمن قام به مخرج للفعل بأنواعه فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدث لا للدلالة على من قام به ولاسم المفعول فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها لا لمن قامت به وذلك نحو المضرب بكسر الراء اسما لزمان الضرب او مكانه وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة والاسم التفضيل كظريف وافضل فانهما اشتقى لمن قام به الفعل لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث وأشرت. بتمثيلي بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زنة فاعل وإن كان من غيره جاء بلفظ المضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقا ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بأل الموصولة ومجرد عنها فالمقرون بها يعمل عمل الفعل مطلقا أعني ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا تقول هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا قال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا فأعمل القاتلين مع كونه بمعنى الماضي لأنه يريد بالملك الحلاح الأباء وفيه دليل أيضا على إعماله مجموعة والمجرد عنها إنما يعمل بشرطين أحدهما ان يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي خلافا للكسائي وهشام وابن مضاء استدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتأولها غيرهم الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربعة وهي الأول النفي كقوله ما رائن الخلان ذمه ناكث بل من وفى يجد الخليل خليلا الثاني الاستفهام قوله أناو رجالك قتل امرئ من العز في حبك عقاب زلاء الثالث اسم مخبر عنه باسم الفاعل كقوله تعالى إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره في قراءة الرابع اسم موصوف باسم الفاعل كقولك مررت برجل ضارب زيدا وقولي ولو تقديرا اشاره الى مثل قولي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوها قرنه الوعل وقوله ليت شعري مقيم العذر قومي لي أم هم في الحب لي عاذلون وقولي ضاربا عمرا جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا ألا ترى أن هذه عملت لاعتمادها على مقدر إذ الأصل كوعل ناطح وليت شعري أم قيم ورأيته باربا ثم قلت الثالث المثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة وأقول الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة المبالغة وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محوله عن صيغه فاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثير وحكمها حكم اسم الفاعل فتنقسم إلى ما يقع صلة لألب فتعمل مطلقا وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين المذكورين ومثال اعمال فعال قولهم أما العسل فأما شراب وقول الشاعر اخى الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف اعقله أعقله ومثال اعمال مفعال قولهم إنه لمن حار بوائكها أي سمانها ومثال إعمال فعول قول أبي طالب ضروب بنصل السيف سوق سمانها وإعمال هذه الثلاثة كثير فلهذا اتفق عليه جميع البصريين ومثال اعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه ومثال إعمال فعل قول زيد الخيل رضي الله عنه اتاني انهم مزقون عرضه وإعمالها قليل فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم من البصريين ووافقه منهم آخرون ووافقه بعضهم في فعل لأنه على وزن الفعل وخالفه في فعل لأنه على وزن الصفه المشبهه كظريف وذلك لا ينصب المفعول وأما الكوفيون فلا يجيزون اعمال شيء من الخمسة ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب اضمروا له فعلا وهو تعسف ثم قلت الرابع اسم المفعول وهو مشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم وأقول الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول وفي قولي في حده مشتق من فعل من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل وقولي لمن وقع عليه مخرج للأفعال الثلاثة والاسم الفاعل والاسم الزمان والمكان وقد تبين شرح ذلك مما تقدم ومثلت بمضروب ومكرم لانبه على أن صيغته من الثلاثية على وزن مفعول كمضروب ومقتول ومكسور ومأسور ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمونة مكان حرف المضارع وفتح ما قبل اخره كمخرج ومستخرج ثم قلت وشرطه ما كاسم الفاعل وأقول أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لال والمجرد منها وقد مضى ذلك ثم قلت الخامس الصفة المشبهة وهي كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال وبالمعمول السببي المؤخر وترفعه فاعلا أو بدلا أو تنصبه مشبهة أو تمييزا أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأن وهو عار منها وأقول الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة وهي عبارة ما ذكرت ومثال ذلك قولك زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر والأصل وجهه بالرفع لأنه فاعل في المعنى إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد فجعلت زيدا نفسه حسنا وأخرت الوجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به لأن العامل وهو حسن طالب له من حيث المعنى لأنه معموله الأصلي ولا يصح أن ترفعه على الفائلية والحالة هذه لاستيفائه فاعله وهو الضمير فأشبه المفعول في قولك زيد ضارب عمرا لأن ضاربا طالب له ولا يصح أن ترفعه على الفائلية فنصب لذلك فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة وتكون الصفة حينئذ مشبهة أيضا لأن الخفض ناشئ على الأصح عن النصب لا عن الرفع لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه إذ الصفة أبدا عين مرفوعية وغير منصوبها ففهمه انتهى الوجه الأول